وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وعصفاكم بالبنين وَإِذَا بُسْرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلَهُ ظَلَ وَجِهُهُ مُسْوَدَهُ وَهُوَ كَرِيمٌ أَوَمَنِ يُنَشَأُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَدَانِكَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم اذ هم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم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 نذير الا قال مترفوها الا وجدنا اباءنا على امته وان على اثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافعون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إذن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 فَلَمَّا كَتَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا غُمِيَ الْكُثُونَ وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِيَمُوْلُكُمْ إِصْرَى وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْيٍ أَفَلَا تُظْلِصُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ بي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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أعسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا ضُرِبَ بِن مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين وَلَمَّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه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 وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه وَتَلَذُّ وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة 119. التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون 111. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاربون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام